الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة في تفسير القرآن القاعدة السادسة والأربعون ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه وهذه القاعدة مطلدة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها فقوله تعالى يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول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 والنهي عن كل محسد ومنقص لذلك العمل وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه وبهذه القاعدة نفهم جواب الإراد الذي يرد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم الإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة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 أما بعد هذه القاعدة السادسة والأربعون من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للإمام العلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ورحمه ورحمه وأسكنه جنات النعيم هذه القاعدة مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمتها قاعدة عظيمة ونافعة وفعلا كما ذكر الشيخ رحمه الله تفتح لطالب العلم كنوزا من العلم وأبوابا عظيمة من المعرفة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبيّن رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن ما يأمر الله سبحانه وتعالى به سواء ما كان من أصول الدين مثل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخرة أو ما كان من الفروع مثل الصلاة والصيام والبر والصلة وغير ذلك فكل ما يأمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن إما أن يأمر به من دخل في هذا الأمر وإما أن يأمر به من لم يدخل فيه إما أن يأمر الله جل وعلا به من دخل في هذا الأمر الذي هو المسلم المؤمن وإما أن يأمر به من لم يدخل فيه هو الكافر المشرك فالأمر بالشيء لمن لم يدخل به هو أمر له بالدخول فيه الأمر بالشيء لمن لم يدخل فيه هو أمر له بالدخول فيه فعندما يقال للكافر آمن عندما يقال للكافر آمن فالأمر هنا له بالإيمان هو أمر له بالدخول في الإيمان بينما إذا أمر بالشيء من كان داخلا فيه مثل أن يقال للمسلم آمن مثل أن يقال للمسلم آمن أو يقال للمتصدق تصدق أو للعامل اعمل أو المهتدي عليك بالهداية هذا الأمر صحيح لأن من دخل بالشيء يصح أن يؤمر به على سبيل الثبات عليه والمحافظ عليه والمداوم عليه والبعد عن الأمور المنقصه له وذكر الشيخ رحمه الله من القرآن أمثل على ذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا هؤلاء كفار امروا بالإيمان فالأمر هنا هو أمر لمن لم يدخل في الإيمان فيكون الأمر هنا امرا بالدخول في الإيمان. يكون الأمر هنا امرا بالدخول في الإيمان. بينما قول الله تعالى في الآية الأخرى التي ذكر المصنف: يا أيها الذين آمنوا آمنوا في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. والكتاب الذي نزل على رسوله. والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا هذا خطاب للمؤمنين وهنا يقال ما وجه أمر المؤمن بالإيمان وقد آمن ما وجه أمره بالإيمان وقد آمن الله خاطبه بصفة الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا ولو لم يكونوا من أهل الإيمان لما صح أن ينادوا بهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا فهم من أهل الإيمان فما وجه أمرهم بالإيمان مع أنهم من أهل الإيمان يؤمرون بالإيمان بالله ويؤمرون بالإيمان بالكتب المنزله مع أنهم مؤمنين بها فالقاعد هنا أن الأمر بالشيء لمن دخل فيه هو أمر له بالثبات عليه والزيادة منه ولهذا لا يبقى إشكال عندما يقال ما وجه سؤال المسلم ربه الهداية وقد هداه الله وفي دعاء المسلمين عموما اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء في سورة الفاتحة يتكرر يوميا فرضا سبع عشرة مرة ونفلا مرات كثيرة فما وجه سؤال المسلم الهداية وقد هداه الله هذا من هذا الباب من دخل في الشيء إذا أمر به هو أمر له بالزيادة فيه والمحافظة عليه والثبات عليه والبعد عن نواقصه ومضعفاته وهذا النوع من الأمر أمر المؤمن بالإيمان جاء في موضعين من القرآن حسب علمي الموضع الأول الذي أشار إليه الشيخ في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الى اخرها والموضع الثاني في الايه قبل الاخيره من سوره الحديد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته فهنا امر للمؤمنين بالايمان والامر ب الشيء لمن كان داخلا فيه أمر بالثبات والزيادة والبعد عن النواقص والمضعفات وهذا نعلمه نحن في واقعنا وتعاملنا الآن إذا كان صاحبك يمشي إلى جنبك وقلت له امشي يا فلان وهو يمشي إلى جنبك وقلت له امشي يا فلان أمرك له مع انه يمشي صحيح أو ليس صحيحا إذا كنت تقصد زد في مشك أو كان يطعم عندك يأكل من الطعام قدمت له ويمد يده للطعام ويأكل وأنت تراه يأكل وتقول كل يا فلان الأمر صحيح أو ليس صحيحا صحيحا باعتبار أن الأمر بالشيء لمن كان يفعله أمر له بالزيادة أمر له بالزيادة وهذا معروف استعمال صحيح في اللغة تعمال صحيح في اللغة وهو خاص بالأفعال غير المتناهي. أما الفعل المتناهي يعني شخص قائم تقول له قم ما يصح لكن شخص يمشي تقول له امشي يصح لأنه في مجال أن يزيد أما الفعل المتناهي الذي وصل إلى نهاية شخص قائم تقول له قم يا فلان لا يصح هنا لكن الأفعال التي في مجال الزيادة، فالأمر لمن دخل في هذا الشيء أمر صحيح وهو يقصد به الزيادة، فإذا أمر المؤمن بالإيمان هو أمر له بالزيادة فيه، ولهذا عد جماعة من أهل العلم هذه الايه الكريمة يا ايها الذين امنوا امنوا من جملة الأدلة الدال على زيادة الإيمان ونقصانه من من جملة الأدلة. الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه لأن أمر المؤمن بالإيمان دليل على أن الإيمان يزيد فيقال له آمن يعني زد في إيمانك وحافظ على إيمانك واثبت على إيمانك ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا ينطبق على سواء على الأمر بالإيمان أو الأمر بفروع الإيمان مثل المصلي والصائم والحاج والمتصدق فالأمر بالشيء لمن كان داخلا فيه هو أمر له بالدخول لمن كان داخلا فيه هو أمر له بالزيادة أمر له بالزيادة لما ذكر الشيخ رحمه, الق... رحمه الله هذه القاعدة و... ومثل لها قال وبهذه القاعدة نفهم جواب الإرادة الذي يورد على طالب المؤمنين ربهم الهداية اهدنا الصراط المستقيم فبعض الناس يقول ما وجه قول المسلم اهدنا الصراط المستقيم وقد هداه الله فها هو يصلي ويصوم ويتصدق هداه الله الصراط المستقيم تم وجه هذا الدعاء وبعض الناس عندما لا يكون يفهم هذه القاعدة إذا قيل له يا فلان الله يهديك ماذا يقول يقول يا فلان الله يهديك وهداك الله يا فلان يقول إيش ملاحظ علينا إيش الـ الـ بينما هذه دعوة صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال له علي بن أبي طالب علمني دعاء ندعو الله به قال قل اللهم من يسلك الهدى والسداد وفي روايه اللهم هدني وسددني فالدعاء للغير بالهداية من أحسن الدعاء وأنفعه وأعظمه بل ان الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول تأمنت الأدعية فوجدت أن أجمعها للخير اهدنا الصراط المستقيم أجمع دعاء للخير اهدنا الصراط المستقيم ولا يوجد دعوة افترضها الله على العباد مثل هذه الدعوة هذه الدعوة افترضها الله علينا في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في سورة الفاتحة وأهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن قوله إهدن الصراط المستقيم دعاء لأن كثير من العوام يقراها ولا يستشعر أنه يدعو أو أنها دعوة عظيمة فيحتاج أن ينبه إلى ذلك أن قوله إهدن الصراط المستقيم هو دعاء بأعظم مطلوب وأجله ومن هداه الله سبحانه وتعالى صراطه المستقيم فقد فاز بسعاده الدنيا والاخره فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعده يزول الاشكال اذا قيل لك ما وجه سؤال المسلم ربه تبارك وتعالى الهدايه الى صراطه المستقيم وقد هداه الله للاسلام الجواب ان ان المراد بسؤال الهدايه أي الثبات عليها والزيادة فيها والتوسع من علوم الهداية ومعارف الإيمان وتفاصيل ذلك هذا كله داخل في هذه الدعوة قال جوابه ما تضمنته هذه القاعدة ولا يقال هذا تحصيل للحاصل فافهم هذا الأصل الجليل يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال وليس هذا من باب تحصيل الحاصل وليس هذا من باب تحصيل الحاصل يعني قول اهدنا الصراط المستقيم بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة والأربعون إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم اجرا عظيما بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن ولألا يظن اختصاص الحكم بهم ولما قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها ومثله قل الله ينجيكم منها أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة وذكر أنها من الدلائل على إحكام القرآن وإتقانه وكماله وعظمته في مبانيه ومعانيه قال إذا كان السياق الآيات في أمور خاصة إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة يعني تتعلق أو يتعلق بالسياق بوقائع مخصوصة أو أعمال مخصوصة أو أمور معينة إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها يعني على هذا الحكم الخاص وذلك الحكم الخاص لا يختص بها بل هو يشملها ويشمل غيرها جاء بالحكم العام جاء بالحكم العام وبالمثال يتضح المقال ضرب الشيخ بعض الأمثلة التي توضح القاعدة قول الله تعالى لما ذكر المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين استثنى من المنافقين التائبين قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين فاولئك مع المؤمنين لم يقل جل وعلا في ذكر ثوابه لهؤلاء وأعتدنا او قال وسوف يؤتيهم اجرا عظيما وسوف ياتيهم اجرا عظيما لان الايتاء إيتاء الاجر العظيم حكما ليس خاصا بهم وإنما هو حكم عام لكل مؤمن ليس حكما خاصا بهم وإنما هو حكم عام لكل مؤمن فمن كمال القرآن وبديع إحكامه وإتقانه وكماله في ألفاظه ومعانيه قال جل وعلا وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ليشمل هؤلاء التائبين ويشمل أيضا غيرهم فإذا كان الحكم ليس مختصا بأهل السياق المذكورين في الآية يأتي الحكم عاما ليشملهم ويشمل غيرهم كذلك قوله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله أولئك هم الكافرون حقا لم يقل وأعتدنا لهم عذابا أليمة وإنما قال وأعتدنا للكافرين عذابا أليمة لأن هذا الحكم ليس مختصا بأهل هذا السياق وإنما هو حكم عام يتناول كل كافر فإن الله عز وجل أعد لكل كافر عذابا أليما إذا لقي الله سبحانه وتعالى بكفره نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والأربعون متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفري والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء واما علمه باعمال العباد وما هم عاملون قبل ان يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء لانه انما يجازي على ما وجد من الاعمال وعلى هذا الاصل نزل ما يرد عليك من الايات كقوله يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقوله لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا وما أشفى هذه الآيات كلها على هذا الأصل هذه قاعدة نافعة وعظيمة ومفيدة جدا وفيها دفع لإشكال قد يرد في بعض الأذهان عندما يقرأ المسلم آيات كثيرة تمر عليه في القرآن يقول, يقول الله عز وجل لنعلم لنعلم كذا يذكر يعني امورا ثم يقول لنعلم أو ليعلم الله فقد يأتي أو يثور إشكال في بعض الأذهان ويقول أليس الله علمه محيط بكل شيء علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أليس الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا أليس الله عز وجل كتب مقادير الخلاء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فعلمه محيط بأعمال العباد كلها قبل أن تقع وكتبها جل وعلا في اللوح المحفوظ وعلمه سبحانه وتعالى واسع ومحيط علم ما كان وعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فقد يأتي إشكال لدى البعض عندما يقرأ بعض الآيات التي يقول الله فيها لنعلم مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد تناله رماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب الذين يخافون الله بالغيب الله عز وجل عالم بهم في الأزل وكتب ذلك في اللوح المحفوظ فما وجه قوله هنا في هذا السياق ليعلم ما وجه قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب كذلك قوله وما جعلنا القبلة التي كنا كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله في الأزل علم الذين يتبعون الرسول وايضا علم في الأزل الذين ينقلبون على عقابهم وكتب جل وعلا ذلك في اللوح المحفوظ كذلك قوله جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب الله في الأزل علم علم الذين ينصرونه ورسله بالغيب علم ذلك في الأزل جل وعلا قوله تعالى كذلك وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين أيضا هذا أمر علمه الله في الأزل علم المؤمنين وعلم المنافقين فيأتي هنا أو ربما إشكال يثور في بعض الأذهان ما وجه قول الله سبحانه وتعالى إلا لنعلم إلا ليعلم ليعلم الله ما وجه ذلك مع أن علمه محيط ما وجه ذلك فأتي هذه القاعدة لبيان الجواب وايضاح المقصود في مثل هذه الآيات قال متى علق الله هذه القاعدة متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها لنعلم من من ينصره لنعلم كذا علقه بالعلم بعد بعد الوجود متى علق الله علمه بالامور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم أي العلم الذي يترتب عليه الجزاء أي العلم الذي يترتب عليه الجزاء فالجزاء الذي هو إثابة المحسن بإحسانه ومعاقبة المسيء بإساءته هذا مبني على هذا العلم يعني العلم بهذه بهذا الإحسان واقعا والعلم بهذه الإساءة واقعة وهو يترتب عليه الجزاء وهو الذي يترتب عليه الجزاء فإذا يكون المراد بالعلم في هذه الآيات في قوله جل وعلا ليعلم الله من يخاف بالغيب يعني ليعلم بذلك واقعا يراه سبحانه وتعالى ويطلع عليه واقعا موجودا يترتب عليه المجازات فيثيب هؤلاء أعظم الثواب كذلك علم بالمنافقين في قوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين يعني يعلم بهم موجودين يباشرون النفاق ويعملون أعماله ويمارسون اموره فيكون فيكون في العقاد مبنيا على هذا العلم علم الله سبحانه وتعالى بهم على هذه الحال قائمين بهذه الأعمال قال رحمه الله أما علمه ب أعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال فإذا يكون المعنى في هذه الآيات التي علق الله علمه بالأمور بعد وجودها المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء للتوضيح مره ثانيه لو قال لك قائل قد قال الله في القرآن يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب إذا قال لك قائل اليس الله جل وعلا يعلم الذين يخافون بالغيب في الازل ماذا تقول نعم أليس الله كتب ذلك عليهم في اللوح المحفوظ؟ الجواب نعم. إذا ما معنى قوله ليعلم وقد علم وقد علم ذلك في الأزل؟ الجواب المراد بالعلم هنا أي العلم الذي يترتب عليه الجزاء. يعني العلم بهذا الأمر واقعاً موجوداً يترتب عليه الجزاء. فالجزاء لا يترتب على ما علمه الله في الأزل وإنما يترتب على ما وقع من الناس من عمل. هذا الذي يترتب عليه العقاب فهذه قاعدة عظيمة وناسعة وتدفع اشكالا قد يطرأ على بعض الأذهان نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والأربعون إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل واولى وهذا من لطفه قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منه سلاه بما أعطاه من الخير العظيم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس بسلاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وفي هذا المعنى آيات كثيرة ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة قال إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به اراداتهم أي تتوق له نفوسهم ترغب فيه يحرصون على تحصيله ونيله إذا منعهم جل على ذلك فتح لهم بابا أنفع لهم منه واسهل أولى فتح لهم بابا أنفع منه وأسهل وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى وسعة منه وكرمه وتفضله على عباده سبحانه فإذا منع شيئا تتعلق القلوب به أو تتشوف له ولتحصيله فإنه يفتح لهم بابا آخر أسهل وأنفع وذكر رحمه الله أمثل على ذلك منها قول الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل منهما خصائص جعل لكل منهما خصائص للزوج خصائص للرجل خصائص وللمرأة خصائص ونهى كلا منهما أن يتمنى ما خص به الآخر قال لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض و وإن كان السياق في هذا الباب لكنه أيضا عام إذا فضل الله غيرك عليك بمال بصحة بعافية بعبادة إلى آخره لا تتمنى لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الشيء الذي تفضل به على أخيك اسأل الله أن يبارك له فيه. لكن أيضا لك وقد فتح الله لك الباب وهذه هذه القاعدة فتح الله لك لك الباب. قال اسأل الله من فضله. اسأل الذي أعطاه يعطيك. لكن لا تتمنى أن يزول الذي عنده ويكون لك. وهذا حسد. ذمه الشارع ونهى عنه وجاءت النصوص في بيان قبحه وشناعة وأن الحاسد عدو لنعمه الله فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بنعمة ليس للآخر أن يتمنى أن تكون له بل يبرك لأخيه بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه قال واسل الله من فضله لأن فضل الله واسع والذي, أعطاك يعطي والذي أعطاه يعطيك والذي أوسع عليه يوسع عليك اسأل الله من فضله وهذا يبين لنا يعني من وجه سوء فكرة وحال الحاسد الذي اليق الصفات به أنه عدو نعمة الله على عباده لأنه إذا رأى نعمة أنعم الله بها على العباد حسدهم بتمني زوالها لتمني زوالها والحسد له مراتب بعضها أشد من بعض بعضها أشد من بعض من من هذه المراتب أن يكره الإنسان النعمة التي أنعم الله بها على غيره يرى غيره عنده مال فيكره أن يكون عنده هذا المال يرى غيره عنده رئاسة فيكره أن يكون عنده هذه الرئاسة حسدا. وأشد من, من ذلك رتبة في الحسد أشد من ذلك أن يقع في قلبه تمني لزوال هذه النعمة عنه يعني يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ويتمنى أن تزول هذا ايضا حسد وأشد من هذه المرتبة إضافة إلى الكراهية وإضافة إلى تمني الزوال يعمل على زوالها يعمل على زوالها ويخطط لزوال هذه النعمة فهذا كله باطل وحرام ونهى الله سبحانه وتعالى عنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما مكتسب واسألوا الله من فضله فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوا أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال قال واسال الله من فضله مثال آخر قال لما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه لما سأل رؤية ربه لما قال ربي أرني أنظر إليك لما قال ربي أرني أنظر إليك وكانت الرؤية أمرا ليس ممكنا في الدنيا أمرا ليس رؤية الله أمر ليس ممكنا في الدنيا وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا أو اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لن تروا ربكم حتى تموتوا فالرؤية لله رب العالمين سبحانه وتعالى غير ممكنة في الدنيا وأجسام العباد في هذه الحياة الدنيا لا لا لا تطيق ذلك ولا تحتمله في غير ممكنه لكنها يوم القيامة حاصله لأهل الإيمان كما دل على ذلك القرآن ودلت على ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة بهية جميلة إلى ربها ناظرة أي بأبصارها تنظر أضاف الله عز وجل النظر إلى الوجوه التي فيها الأبصار وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة جميلة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون قال أهل العلم إذا كان الله حجب الكفار لسخطه عليهم فما شأن المؤمنين فما شأن المؤمنين إذا كان حجب الله الكفار أي عن الرؤيه لكون سخط الله عليهم فهل يسوى المؤمن بالكافر ويقال الكل محجوب عن الله هذا لا يقوله إلا من فسد عقله وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر يقول في التشهد قبل أن يسلم في دعاء طويل أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وفيه أسألك لدة النظر إلى وجهك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضله بل إن رؤية الله سبحانه وتعالى هو أكمل وأكبر وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة وقد جاء في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة ينادي منادي هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقال يقول إن لكم موعدا سأنجزكم فيكشف الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى فما اعطوا نعيما أكمل من رؤيتهم لله سبحانه وتعالى فرؤية الله سبحانه وتعالى هذه أمر متحقق لأهل الإيمان يوم القيامة وأما في الدنيا فهي غير ممكنة ولهذا لما سال موسى رب قال رب أرني أنظر, أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فتوفى تراني وهذا فيه بيان عدم الإمكانية الدنيا وأن أجسام العباد في هذه الحياة الدنيا لا تحتمل ذلك ولا تطيقهم لكن, لكن الله عز وجل يكملهم يوم القيامة بما يتمكنون به من رؤية الله نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يحدثني أحد الأشخاص قريبا يقول جمعني في مجلس ولا يزال حتى في زماننا هذا من أهل البدع والضلال من ينكر رؤية الله يوم القيامة ينكر ذلك فيقول جمعني مجلس مع أحد هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله قلت له أنت تنكر رؤية الله قال نعم وكان يقول المجلس حافل قلت أنت تنكر رؤية الله قال نعم قال ارفع يدك أنا بدعي وامن على دعائي وأنتم أمنوا على دعائي قال بماذا ستدعو قال لي بماذا ستدعو قال سادعو الله ان يحرمك من رؤيته يوم القيامه قال لا لا تدعو قال سادعو الان ان الله يحرمك من رؤيته يوم القيامه قال لا لا, لا تدعو عليه بهذه الدعوه وانت اصلا تنكر ماذا يضيرك ما دام انك تنكر اصلا ان لن يرى ماذا يضيرك اذا دعيت. يلا انا بدعي الان وامن وامنه قال لا لا تدعي عليه لا تدعي عليه بهذه الدعوه ف على كل حال يعني عندما تبتل العقول باطراح الكتاب والسنة والإقبال على على عقل الإنسان وفكره السقيم يصل من الشناعة إلى ما هو أبعد من ذلك وأشنع من ذلك ومن عافاه الله ووفقه لنزوم الكتاب والسنة فليحمد الله على العافية فإن العافية لا يعدلها شيء قال رحمه الله ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها أي الرؤية لكونها غير ممكنة في الدنيا سلاه الله بما أعطاه من الخير العظيم وهذه القاعدة سلاه الله بما أعطاه من الخير العظيم قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي نصغيتك على على الناس برسالاتي وبكلامي ولهذا يقال عن موسى عليه السلام كليم الله قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما يسمى كليم الله لانه سمع كلام الله من الله بدون واسطه سمع كلام الله من الله تبارك وتعالى بدون واسطه قال اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي هذا تسليه لموسى عليه السلام لما منعه الله ما سأل لما قال رب أرني أنظر إليك منعه الله ذلك لكن سل هذه التسليه قال استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كذلك قول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها من هذا الباب من هذا الباب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وكذلك قوله أن يتفرقا يغني الله كل من سعته وأيضا من هذا الباب نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعجيزات وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل وعلى صدق كل خبر أخبر الله به وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وأما ما اتى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولله الحمد فلم يبقى لأحد من الناس بعدها عذر فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطنوا انفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ماهم عليه عند الأغمار والسفهاء بقولهم ائتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا وإن لم تأتي بذلك فلا نصدق فهذه طريقة لا يرتضيها أدنى منصف ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنهم وطنوا أنفسهم على الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه وايضا فهذا من جهلهم في الحال والمآل أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة وأما المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات وقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا إلى آخرها وأيضا إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الاتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها، ويصير شهادة. وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أن المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرء على الله. متوسب على حرمات الله وأحكامه فكذلك براهين وأحكامه لا يتولاها إلا هو فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة قال آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها يبديها يظهرها ويوجدها سبحانه وتعالى وفق حكمته وعلمه وتقع بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى إذنه الكوني القدري هي التي يبديها الله ويبتديها أي وجدها بعد أن لم تكن وأما ما أبداه المكذبون وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست آيات ليست آيات المكذبون للرسل الذين توطنت قلوبهم على الكفر والإعراض والصدود وعدم قبول الحق الذي جاءت به الرسل مع وضوح دلائله وظهور براهينه وحججه وطنوا أنفسهم على الإعراب فأصبحوا يقترحون آيات يقترحون آيات زاعمين ان لو وقعت وفق اقتراحهم لآمنوا لو وقعت وفق اقتراحهم لآمنوا فالشيخ يقول الآيات التي ابداها المكدبون واقترحوها ليست آيات إذن ما هي؟ قال هي مجرد تعنتات مجرد تعنتات وتعجيزات والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكن هذا بزعمهم بزعمهم يريدون تعجيز الرسل والأنبياء باقتراح آيات والحقيقة ليس حقيقة الأمر ليس هو طلب الآيات التي إن وجدت آمنوا حقيقة الأمر أن القوم وطنوا أنفسهم على الكفر وعدم قبول الإيمان فذكروا هذه الآيات مجرد تعجيز مجرد تعجيز للانبياء ومجرد اقتراحات مع أن هؤلاء الذين توطنوا على الكفر لو جاءت هذه الآيات لم يؤمنوا لو جاءت هذه الآيات لم يؤمنوا لماذا؟ لأن الآيات التي اقترحوها لم يقترحوها اقتراح من قام في قلبه رغبة صادقة ان وجدت هذه الآيات ان يؤمن وإنما اقترحوها فقط لشيء واحد وهو تعجيز الأنبياء بزعمهم فلو وجدت هذه الآيات لا يؤمنون لا يؤمنون وذكر الشيخ رحمه الله أن هذه أن هذا الطلب من هؤلاء وهذه الاقتراحات التي وردت من هؤلاء المكذبين للرسل تدل على جهلهم من جهتين تدل على جهلهم من جهتين الجهة الأولى من جهة الحال من جهة الحال قال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق لم يكن قصدهم الحق فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة فإذا جاءت ولم يؤمنوا عجلوا بالعقوبة وهم ابتداء لم يقترحوها قصدا للحق وطلبا له لأنه لو كانوا فعلا يطلبون الحق فقد رأوا من الآيات على مثله ما يؤمن البشر ما بعث الله نبي إلا وآتاه من الآيات على مثله ما يؤمن البشر إذن الآيات رأوها فلم ينتفعوا لم ينتفعوا ولم يستفيدوا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإذن اقتراح الآيات اقتراح قام في قلوب من اقترحه عدم الإيمان أصلا وعدم الرغبة في الإيمان وإنما مجرد التعجيز فمثل هذا إن جاءت الآية لم يؤمن فحلت عليه العقوبة قال وفي المال فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمن وصدقوا وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم لأن الذي قام في قلوبهم هو عدم ذلك عدم الإيمان سواء وجدت آيات أو لم توجد فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله, إلا أن يشاء الله قال وهذا النوع ذكره الله في كتاب عن المكذبين في آيات كثيرة جدا كقوله تعالى لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أي لن يحصل منا إيمان إلا إذا انفجرت الأرض بينبوع يجري في الأرض نهرا نراه أمامنا يجري فحينئذ نؤمن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرة هذا أيضا اقتراح آخر يقول نؤمن نؤمن بك إذا كان عندك جنة إذا كان عندك جنة وفيها عنب وفيها نخيل وتفجر الأنهار في هذه الجنة تفجير نؤمن في ذاك الوقت ايضا اقتراح آخر قال أو تو تس أو تسقط السماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كسفا أي قطع من العذاب لو أن السماء تسقط علينا كسف ونرى هذه القطع من العذاب تسقط تلك الساعة سوف نؤمن أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا إذا, إذا أتيت بالله وأتيت بالملائكة قبيلا يعني نقابلهم وجها لوجه ونشاهدهم تلك الساعة نؤمن أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وما زالوا ماضين أو يكون لك بيت من زخرف أو يكون لك بيت من زخرف بيت جميل حسن مزخرف باللؤلؤ وبالذهب والأشياء الجميلة فنرى هذا البيت بزخارفه بجماله تلك الساعة نؤمن هل لو وجد البيت والله لا يعجزه شيء سبحانه لو وجد البيت هل يؤمن هؤلاء أصلا الاقتراح ليس اقتراح من قام في قلبه رغبة في الإيمان وإنما يرمي الاقتراحات تلو الاقتراحات من باب التعجيز والتكذيب وإظهار عدم الرغبة في الإيمان أو يكون لك بيت من زخرف وما زال أيضا ماضين أو ترقى في السماء يعني أمامنا نراك ترقى رقيا في السماء حسيا تصعد أمامنا ولو رأيناك بأعيننا ترقى في السماء لن نؤمن أيضا حتى تنزل علينا كتابا تقرأ يعني ترقى أمامنا ونحن نراك بأعيننا ترقى وتصعد وتنزل ومع كتاب نقراه نؤمن هل إذا نزل عليهم كتاب يؤمنون أصلا ما عندهم رغبة أصلا ما عندهم رغبة وليس قلوبهم قائمة على رغبة الإيمان اذا ما معنى هذه الاقتراحات وتراها اقتراحات متوالية تفعل كذا أو تفعل كذا أو تفعل كذا هذا كل من باب التعجيز من باب التعجيز والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى لكن هذا كله مبني على من عليه قلوب هؤلاء من الكفر والإصرار والعناد وعدم الرغبة في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى ايضا مثل هذه الاية قال الله ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة مثل ما اقترحوا من جملة الاقتراحات نزول الملائكة ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى ايضا من جملة الاقتراحات التي اقترحوها ان يكلمهم الموتى قالوا تأتي الملائكة تنزل امامنا من ضمن الاقتراحات قال تأتي الملائكة تنزل امامنا وتقول لنا أنك صادق ولا ما يكفي أيضا الأموات في القبور كلهم يبعثون ويحيون ويأتون أمامنا ويقولون أنه صادق فإذا نزلت الملائكة وخرج الأموات من القبور وشاهدوا بصدقك نصدقك هل هذه اقتراحات راغبة قائمة عن رغبة في الدين لا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل جئنا بكل شيء يشهد ما يؤمنون وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون مثلها أيضا في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرة والآيات مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى كثيرة في هذا المعنى قال إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين وإنما هي لو فرض الاتيان تكون شبيهه بآيات الاقترار التي ينفع الإيمان لا التي لا ينفع الإيمان معها لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة هنا ينبه الشيخ على قاعدة ضرورية في الإيمان وهي أن الإيمان النافع عند الله إيمان الغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أما إيمان الشهادة لا ينفع إيمان الشهاده لا ينفع مثل لو أن الإنسان عاين ملائكة الموت الذين جاءوا لقبض روحه وقال آمنت هذا إيمان شهادة فلا ينفع يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كذلك لما تطلع الشمس من مغربها إذا رآها الناس آمنوا جميعا لكن لا ينفع الإيمان لماذا لأن إيمان شهادة أيضا مثل هذه الآيات لو فرض أنها وجدت لو أن الله حشر الملائكة وحشر الأموات وجمع هذه الأشياء وقالوا هذا نبي صادق أصبحت الإيمان هنا إيمان شهادة وليس إيمان غيب أصبح إيمان شهادة وليس إيمان غيب فلا يكون نافعا فلا يكون نافعا قال لو فرض الاتيان بها تكون شبيهه بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة وإيمان الشهادة ليس نافعا إيمان الشهادة ليس نافعا وإنما الإيمان النافع المجزئ هو إيمان الغيب قال وإنما الإيمان النافع هو الايمان بالغيب فكما أنه, كما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم وأنه لا حكم إلا حكمه وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو مجترع على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلاه فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطريق في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال اوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يكرمنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يتم لنا شهرنا بغفرانه والعتق من نيرانه وأن يوفقنا لسديد الأعمال وصالح الأعمال لسديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه جل وعلا غفور رحيم جواد كريم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيراً أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعل الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك